دعاء قضاء الدين يقول اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغني بفضلك عن سواك ويقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن وضلع الدين وغلبة الرجال